As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abda Allahi bin Mas'ul faatuh kare eh, safuan ka rasul rabbi sallallahu Alayhi wa sallam, yero'i maladeem nukupete, nakka nubafane, halkan sa dihi fi guya sa diinu aimara yo janabda qabaanni amoni bahanna qaamagu tuand kanof jeccu isaati yo janabdan qabaatin finchaani hiwan biroti fi mbaafatan jeccu gubba maqaani doba haga kuihja, sari, imbaafat, yo, laki, isa, galati من حديث اتآم ماجرك علي وان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي قل انيجرا ثلاثة أيام ولياليهن حلق بياس دي حلقا اسيوالين للمسافرينما إمال ديموف ويوما وليلة حلقا تقوف بيا تقوف للمقيم ما بيجره في القران يعني في المسح على الخفين يعني اتبانه هيك قال الراوي هيك قال اتبانه في, في, في المسح على الخفين كوبي جباك و اتبانه جره كوبي جباك و نم بيجرو هل كنت تقب وياك اخرجه مسلم حديث مسلم تؤديس مرتبه سدفات تجره حديثني حديثني sahihah wan annahu tahdithakan arra arjanu malida namitan imalade muhalkansa dibi guya sadi khope o yogartani gubba haqe dikachchu Ulamaani asratti maal jadan ko be tanayyo akkam irra haqani yoom waita haqqa irra jal qabe waita saatiitti haqqa san irra jal qabama jira laki waita ala wangu يا ربي سيلافي سيجري أقسمت لك ورده حديث نتعانو عن ثوبان رضي الله عنه قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي إرغن سريتا دولتاك رسول ربي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام امتا دولاتك و ارغان اقسان دولان سريع جهجون مرنج نما قرتاني ورانا الراتحيل سريع جلا نما شن راقبه هقلبة تدهيتي يوقان هقلبة افريتي والرجلون سريع جلا سريع ونجداني نيف اسيتو هالقنديما sar iya je danin go yayin dokatti go ya ka aduwinin adarre dokatte halkandeemtijeccu yokan sar iya woni filan filatamtu waranan ranama gartani jajjaba filatani irgan akkisan aduwinisan adarretti warra gartani jajjaba jajjaba irgan سري يچون وان چول له يچودا موتنو ديم سالكنيتن سري يا شن الرقبه هگدي بافريو كا گدي با سدي هيتين سري يا يدان سرياتن رسول ربي صلى الله عليه وسلم فامرهم سان امرن اي يمسحو على العصائب اي يمسحو اكيسان حقن على العصائب امام ما غب يعني ال امامي منه هي كجره امام التبان العصايه بجتون امامها اسايبه ونغيرني متا تيدتني سنه فيت تو متاجيتو هيتو متاجيتو دا امام التبان وتساخيني كوبي له يعني الخفاف كوبي التبان هي كجره رواه احمد ابو داوود وصححه الحاكم امام احمد باسي مسند اسحك سته وابو داود, داود لنباس سننة إساء كيستدت وصحاة الحاكم امام حاكم مستدرك كتاب جرم كيستدت باسه امام احمد مسندق ابا ابي داود سننة باسه حاكم مستدرك جرم كتاب إساء حديث سوبان كانا جر مرتو أجد تباسا دوبا سوبان انقوني صحابه اولاکون ابا عبد الله جدانینی ابن بوجدد جدام ثوبان ابن بوجدد ا بيثاني جدو يمني في جدو مكه تجرتي ثرات دند جدام صحابه بكمادا ام بوجي امي اني بوجي امير رسول ربي اسعتقني اسبتاني اسعتقن اسعتقنا الرسول ربي قبطي اجتمان برد توري يرو رسولي ملدي من اللي يرو رسولي بيتاء اللي برانه هذا غاف رسول ربي امري تيانيت حديث ادو رسول ربی الرودی سے ایک خانہ ایک رسول ربی دعا گرا شام دے میں بند رملہ جدم تو کوتے دوبا Seena isa kana rauan Kitabin Kitaabin istiikab ja mõfala allah tada. Sabab nii hadis nii kana maali ju jittan. Rasul rabbi dula vahii irgani qorrattees jarrisun. Vaita rasul rabbi irra galan. Rasul rabbi kobete sanifi amama gubbaqa uframba sina jadanin uframba sina kobete san gubbaqa qorisin fi taje chabar saubani kana sauban kuni saubane mino jadama sahaba bi kama ame Rasul rabbi bitanid Isa atakan Hadisa yeddu Rasul rabbi ir raudisse akagaa Rasul la ataqani Rasul bi ranfaga isan ne woi tisani malajrani fo tisan bi yajrani le walman dema hagagaa Rasul rabbi du anitti ega Rasul rabbi du an sallallahu alayhi wa sallam bi yasham jadam tutan aganta rab lajadam tu kesa qobate atiman garhim satti dabre همساتوري اغا ذاه با برتني بر شنتمي افر كيف ستؤتي اكي توري ا حديث نيساقوني مونقاتي اجران ني لله رسول ربي تسنان نيساق سيران اولينجين نجداني لكن جيت سن سريمي تي ورج على كل حال وان حديثنا كنران وتارغن ماكان وان افتن كانه مقاهي الدقبه تساخين جدمتي خفي جدمتي جورا من الله مقاهي الدقبه Bakkenja, bota, hoppe, wannibulle, jo, -e irrahakan, nita, kakasurrabi, -e furda, botijo. Hoppe, botijo, botijo, kana, kubba, inaita. Kanal alla, katun man. Duba, hoppe, kubba, fiamama, kubba, hero, ima, dema, nhapu. ويتب يجرن لله قياس الرت غوني نهينا رخصان ويتمره عموما رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديثه سو بان كيسات تجار اجو خنار حديث انتانو وعن عمر موقوفا وعن انس مرفوعا عمر الراوي فهمي موقوف ته عمر رضي الله عنه وان انس مرفوعا انس الراوي فهمي مرفوعا رسول ربي تقول جه فهمي اذا توضى احدكم تقوا كي سيوضو اغد ولا بثخفيه كفي اذا يوبدتي جاما فليمسح عليهما ببه وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا إِتِّنْهَا سَلَاتُ وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِمْبَافَةٍ إن شاء يوفره إلا من جنابت يوجنابا قباتم الى إمبافت جنابا بافت جوابا قام بوتوان لكتوف أخرجه الدارة قطنية دارة قطنية تو يودسس سننقب دارة قطنية لين والحاكم امام حاكم تو دسس Haakimu kitabaka akkami qabajinni Haakim kitabaka akkam qabajinni Abu Abdullah Al-Haakim Abu Abdullah al-Bay' Jalani Musaddarakajju wa sahahu sahiha bode Duba Hadith nikun anath Rasul Rabbitul Giffame عمر رقد في امام موقوفه اسمره تداعبه موقوفه تنل دارقوتن ام باثه مجرا عمر يفي انس سيناي ثاني دبر سينه جرا ردهبو هاجان تنجرتو جچو مال ثمن عمر يفي انسي واني ثاني قجيل ام باريجرا انس وغا سدلتا ميشن دنيا عمر وغا جه سدي ثوري duniya gubba dala teji chuda akana e hadith ni kuni dabri to ke san yo wadda te kajje gubba ma haqo ittina حدثنا لدينا قرآن لدينا دعوما فإني أدخلتوما طاهرتين فجلوا لدينا أكتب رجرة وأن حدثنا نراتي ودفمي سنواء والفقات ودفمي يعدتو قامنا حدثنا اتعان وعن أبي بكرت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر را ودفمي رب سر را حجالتو نفعي المحارفي ما قا ابي بكر اجداب كان طائف ورد طائف كني جاره وهي قبني دللو وفرمرثانيه قادوين تنسينني دللو كان رسول ربي تيبو اييتو دللو كان ران كوري ا Bahebui Ezani Gale Bakara Bakrambu Bakara Jummaini Mukhawahi Guba Pure Mukakan Utale Achira Gad Mbui ثناف ابا بكر اجدانين يو كان امو غالا ياباتي المو غالا nama kankal be lafu rasul rabbi sahatqani majjadana miccangkon ani mawla rasul rabbi ti sahabati ilmam babare da rabbi saakenne ilmam bibbekam tu rasul rabbi ra'idha yadunu بَرَا أَفُرْتَمِي سَقَلِتِدُو إِهِ رَبِّين كَيْنَا إِسَرَّ لكن حديث إِسَاقُنِي ضَعِيفَ جَلَنِينِ وَرِّي قَرِينُ عُلَمَاء كَأَكَ تِرْمِذِي فَأَمُّ Imaamul Bukhari gafat legele. Hadithan koopi keis saati rufi, koopi Habu keis saati rufi. Kama tuurra jajja baya Bukhari jadega gafat legele. Haditha saavadhi fi, haditha abii bakra ati ja rikunnin. Hadithan gagari dananjele gegele. ذوبمال جلبي حديث النبي بكره قران نع ورخص للمسافر ثلاثه ايام رسول ربنا ما يملا جروف نما يملا في سجده ولا يلي سيولين وللمقيم نما بيجروف يوما ويات القوف وليلهن هل تكا واذا تطهر يو وضعت يقول فلا بيثا خب في هي كبي اسا قدتي مال غدو مال غدو لا في سنه اي ينسح عليهما غباه قول لا في سنه اخرجه الدارقطني يو دارقطني ودي سنن اسا ابن خزيمه ابن خزيمة نمو صحيح كتاب جره مقيده تصحيح كتب كم خزيمه صحيح كتاب كتابا مسلمي اتعانا جرانين صحيحما كيسدتي وارا كتابا مسلمي اتعانا جرون تجرا تقفا كتابا صحيحا بخاري دا. كا اتعانا مسلمي كا اتعانا من خزيما اتعانا جرانين ابان الفيات سيطيمة الجداء ومن خزيمة ويتلو مسلمة وأوله البستية ثم الحاكيمة القنيرة كان الرافق النادي إذا تطهر جدش ودوء قوتو يووضعت جدش بشأنين ودوء قوتو يووضعت جدش قبا أقول lafi salla sallu rabbina fi sani kobe guba ha kulki ni tigo dama adaje cu akkan sharti man matadure yo kaniga wanni dura qabachu anas kadabri kee ta أثمت الأبنى درس أرأى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين